نفِّعِبادي أني أنا الغُفور وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإنسانَ مِن صَلْصَالٍ مِن حَمَّاءٍ مَسْلُونَ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نارِ السَّمُومِ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 قال فإنك من المضيرين إلى يوم الوقت المعلم قال رب بما أغويني قال رب بما أغويني لا أزين لهم في الأرض ولأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وليس لك عليهم سلطان ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين وإن جهنم لم له موعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منه جزء مقسو دين المتقي Hiten اخوانا على سرر متضامين لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي نبأ عبادي أنني أنا الغفور نبأ عبادي أنني الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب